لأن هذه المراحل أعلم أنه قد يكون فيها شيء من العسر شيء من الحاجة إلى استحضار الذهن شيء ايضا من المراجعة لكتب العلم ولكن الهدف ليس بالهيئ والغرض ليس بالقليل بل نتطلب أمرا عظيما جليلا كبيرا وهذا الأمر العظيم يحتاج إلى ما يناسبه من البذل والعطاء ولك أن تتأمل فلم نقيم رحمه الله حين يقول فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن كنا في المرحلة الأولى وتكلمنا عن توطئة يثيرة فيما يتعلق بهذه المرحلة إلى أن وصلنا إلى الأمثلة على ما سبق من الكلام فيما يتعلق بقاعدة إدراك المعاني اللغوية للكلماته القرآنية فلعل الأخ عبد السلام يقرأ إن كان هناك سؤال قبل أن ننتقل فأرجو أن يكون ذلك خب الأشرف شريف أو الشريف فبالتك تكلمت في الحلقة الماضية عن ولا يدين زيمة هم إلا ما ظهر منها فقلت في أثناء الشرح آه آه أن الكفين والوجه هذا من من زين الباطنة ثم قلت بعد ذلك ولا يجين لنا هنا إلا ما ظاهر منها وشرعت في تفسيرها أن الزينة الظاهرة هي الزينة في, جن في جنيع القرآن وغير قد ويانا السماء الدنيا من صبيح وما أشبه ذلك فما المقصودها هنا بالزينة هل هي تغطية الوجه والكفين أم تكلمنا سابقا عن ال... طبعا لا نريد الكلام عن المساله الفقهيه المعينة المحددة المقصدية هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها أو لا يجب هذه مسألة ليس هذا ما في الكلام فيها وإنما الكلام فيها في كتب الفقه في بيان هذه المسألة من جهة الأدلة والنظر فيها وأقوال أهل العلم ونحو ذلك ولكن الكلام الآن هنا عن فهم كلمة الزينة عند الاختلاف المفسرونه رحمهم الله اختلفوا في كلمة الزينة في هذه الآية ولو بدينا زينتهم إلا ما وهر من اختلفوا في الزينة هنا فمنهم من قال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من قال إن الزينة هنا المراد بها ما ظهر من الجسد بعد الطوية كما ذكرت لك من الطولي والعربي والنح يكون الجسد نحيفا أو سميلا ونحو ذلك ومنهم من قال لا إن المراد هنا الوجه والكفان هذا الخلاف بنية على الاختلاف في مسألة الزينة فالمراد بالزينة هنا هل هي الزينة الظاهرة او الزينة الباطنة لان الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن, زينتهن الا ما ظهر منها هذا الاستثناء الا ما ظهر منها راجع الى اي شيء هل هو راجع الى الزينة الباطنة أي إلا ما ظهر من الزينة الباطنة واضح إلا ما ظهر من الزينة الباطنة والمقصود هنا بالزينة الباطنة كما ذكرت لك هي زينة الوجه والكثي فعلى هذا يجوز أن تبدي المرأة وجهها وكثيها اما على التفسير الآخر ولا يبدين زينتهن والمقصود هنا بالزينه الزينة الظاهرة إلا ما ظهر منها أي إلا ما ظهر من الزينة الظاهرة فعندئذ لا يجوز للمرأة أن تبدي وجهها ولا كفيها لأن الله عز وجل استثنى فقال ولا يبدين زينتهن أي من الزينة الظاهرة إلا ما ظهر منها أي ما لم تظهره وهي إنما ظهر من الزينة الظاهرة لزاما من غير قصد ظهر من غير قصد في إبداء هذه الزينة ومن المعلوم أن ما ظهر من الزينة من غير قصد هو ما كان من خارج الجسد أما بالنسبة لزينة الوجه والكفين فإنها تتقصد المرأة أن تضيئها لا تخرج هكذا من غير قصد ولذا أيضا استثنى أهل العلم في هذه المسألة بناء على قوله سبحانه وتعالى إلا ما ظهر منها أي ما ظهر من غير قصد فلو أن يد المرأة ظهرت هكذا من غير قصد عند عمل ونحوه أو ظهر شيء من وجهها من غير قصد فهذا معفو عنه لأن الله عز وجل قال إلا ما ظهر منها أي إلا ما ظهر من الزينة الظاهرة وذكرنا لك أن الراجح من أقوى المفسرين في هذه الآية أن الاستثناء وقع من الزينة الظاهرة اما الزينه الباطنه فانها لم ترد في كتاب الله عز وجل الا اقل القليل اما اكثر الايات الوارده في الزينه إنما يراد بها الزينة الظاهرة ولذا يكون تفسير الايه ولا يبدين زينتهن اي لا يبدين من زينتهن الظاهره الا ما ظهر منها واضح مارك الله فيك طيب في سؤال آخر؟ لا يا عبد السلام لا يا أحمد رخي هذه أمثلة توضح ما ذكر أبدأ بالأيثار فهما أبدأها بالأيثار فهما المثال الأول قوله فعالى وذكر في الكتاب مريم إذ انتبهت من أهلها مكانا شعقيا فاتخذت من دون خجابة كثير من الناس يفهم من الآية فهما سريعا وهو أن مريم عليها السلام ابتعدت وخرجت عن قومها لتتفرغ لعباده ربها أو لحاجة لها ونحو ذلك وهذا فهم صحيح لكن الآية تدل على ابلغ من هذا وذلك أن إذا تأملنا كلمة ثبت نجد أن فيها معنى زائدا يدل على أن خروج مريم ليس خروجا عاديا بل خروج شديد فيه طرح واعتزال وند لقومها وكأن أهلها وعشيرتها وقومها شيئا منبوذا غير مرغوب فيه بالنسبة لها أخذته وألقته بشدة بعيدا عنها تخلصا منه وهذا يفهم من تأمل الكلمة وله أمثلة كثيرة في كتاب الله نعم أحسنت يا بارك الله فيك انظر إلى كلمة انتبدت في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة مريم في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يحكي عن مريم ويذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت هذه الكلمة استخدام كلمة انتبدت هنا كان بالإمكاني أن تستخدم أي كلمة أخرى تدل على هذا المعنى إذا كان المعنى أنها ابتعدت وخرجت عن قومها وفقط هذا هو المراد لكن هناك كلمات تدل على هذا المعنى بظهور من دون الحاجة الى استخدام كلمة انتبذت لكن استخدام هذه الكلمة بعينها وهي كلمة انتبذت لها دلالة ويعطي المعنى شيئا من القوة في الخروج عن قومها وفي عنهم لم يكن أبدا ليعطيه لو استخدمت لو استخدمت كلمات أخرى ف قوله سبحانه وتعالى إذ انتبذت عندما ترجع إلى كلمة انتبذت في لغة العرب وكذلك في استعمال الفصحة كلمة انتبذت تدل على شيء من من ماذا؟ من الإلقاء شيء من الخروج الذي فيه رمي وترك لهذا الشيء الذي مبذ فعندما تقول مثلا نبذت الحجر او نبذت هذه القطعة من القماش أو نبذت فلانا من الناس فإنك لا تريد فقط أنك ابتعدت عن لأنك قد تبتعد عن الصديق قد تبتعد عن الحبيب قد تبتعد عن إنسان تريد أن تقترب منه فتبتعد عنه لأي غرض كان لظرف طرأ عليك ولكن لا تقول في صديق وحميم وعزيز إلى قلبك تقول نبذته لا تستخدم هذه العبارة وإنما تستخدم هذه العبارة هذه الكلمة إنما تستخدم إذا أردت أن تبتعد عن شيء لا لا تريده ولا ترغب فيه فمريم عليه السلام لما أرادت أن تخرج عن قومها ماذا فعلت فانها انتبدت بمعنى أنها تركت قومها وخرجت عنهم خروجا فيه كراهية لهؤلاء القوم فيه بعد بالبدن وبالروح عنهم جميعا فنبذتهم نبدا وتركتهم وهجرتهم هجرا لأنهم كانوا في حال لا ترضي الله عز وجل وكانوا اقتراف بالمعاصي وفي بعد عن الأوامر وفي شرك بالجبار سبحانه وتعالى جعلت من هذه المرأة الصالحه تكره هؤلاء القوم وتكره العيش معهم فما كان منها إلا أنها انتبدت من قومها واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها فخرجتهم خروج من كره معاشرة هؤلاء القوم و هذه الكلمة هي التي دلتنا على هذا المعنى اللطيف الذي جاء في هذه الآية لا. المثال الثاني المثال الثاني قوله تعالى وقد بلغت, وقد بلغت من الكبر عيتية في سورة مريم لمنظر أولا في تفسير بعض الثلاث قال مجاهد عيتيا يعني نحول حول العظم وقال ابن زيد العتي الذي قد عتى عن الولد فيما يرى نفسه لا يولد له ثم لننظر في أصل كلمة عيتيا هي مأخوذ من العتو وهو كل مبالغ فيه مما يذن أو يعاب ويتجلى الأمر أكثر عندما نعود مثلا إلى كتاب التحرير والتنوير فيضين أن كلمة عيتيا وعثوا تطلق على الشيء اليابس إذا فقد وقع لزكريا عليه السلام كبر في السن مبالغ فيه حتى انحلت منه عظامه ويبست يبوسا شديدا خلص من هذا أن زكريا تضرع إلى ربه بضعفه الشديد حيث إنه قد كبرت قد كبرة وزاد به السن حتى يبت من العظم، فأصبح لا رطوبة مطلقا في بدنه ينتج منها وماء الولد فكيف له مع ذلك بالولد نعم هذا بتأمل كلمة واحدة من كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى على لسان زكريا عليه السلام وقد بلوت من الكبر عتية زكريا عليه السلام يريد أن يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يتضرع إليه أن يلجأ إلى ربه أن يتقرب إليه أن يبلغ بالوسيلة إلى ربه سبحانه وتعالى بلوغا يطمع فيه أن يكون معه إجابة من الله جل وعلا ومن المعلوم أن من الوسائل التي يهرع إليها العبد في طلب إجابة دعوة الرب سبحانه وتعالى أن يتبرع إليه بضعفه بمسكنته بفقره بشدة حاجته إلى الله عز وجل هذه المسكنة وهذا الضعف وهذا الفقر وهذا اللجوء وهذا الإخبار عن الحال هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء وذكرية عليه السلام أراد أن يتخذ هذه الوسيلة وأن يبتغي إلى الله عز وجل بهذا الفعل وسيلة تقربه منه سبحانه وتعالى وتكون سببا في قبول دعوته فأخبر عن ضعفه الشديد وعن شدة ما هو فيه الآن من كبر السن ومن الضعف ومن نحول العظم ونحو ذلك هذا الأمر جاء في كلمة واحدة من كتاب الله عز وجل وهو قوله سبحانه وتعالى على لسان زكريا وقد بلغته من الكبر ماذا؟ عتية كلمة العتية هنا تدل على أشياء كثيرة من أنواع الضعف فهذا تدل على نحول العظم العظم أصبح نحيلا جدا ليس بشيء وتدل على أن العظم أيضا أصبح يابسا كالشجر اليابس بمعنى أن أدنى شيء يعرض له قد يكسره وقد يؤثر فيه وتدل أيضا على أن هذا الجسد الذي بلغ هذا السن قد ذهب منه حتى الماء الذي ينتج منه الولد فليس فيه ماء مطلقا ومن المعلوم أن الإنسان إذا بلغ سمن كبيره جدا فإنه يذهب عنه هذا الماء لا يكون معه ماء الرجل الذي ينتد منه هذا الولد فزكريا عليه السلام أخبر عن نحول عظمه وأخبر عن شدة حاله وضعفه وأخبر عن أن عظمه أيضا قد يبس يبوس شديدة وأخبر أيضا أن الماء الذي في جسده والذي ينتج منه الولد كل هذا قد ذهب وقد ملَغ به حال الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة أن حاله تضرع إلى ربه سبحانه وتعالى بإخباره أن حاله وشدة ضعفه وبعد أن يكون له ولد بعد هذا السن وهذا من جميل التبرع إلى الله سبحانه وتعالى ولذا جاء جواب من الله سبحانه وتعالى بقبول هذه الدعوة التي انكسر فيها هذا العبد الصالح بين يدي ربه سبحانه وتعالى نعم. المثال الثالث قوله تعالى فأجاء المخاض إلى جدع النخلة لو تأملنا كلمة فأجاءها لو وجدنا أنها ليست جاءة وليست الجاءة بل هي كلمة دلت على ما تدل عليه هاتين الكلمتين جميعا بأبلغي وأوجز عبارة أرجو أن تنتبهوا لهذا المثل المثل الأول والمثل الثاني فيه شيء من الظهور والوضوح الآن سندخل في بعض الأمثلة التي تحتاج إلى استحضار الذهن أن يكون الذهن حيا متوقدا منتبه إلى ما سيأتي لأننا سندخل الآن في بعض الكلمات المشكلة في مبدئها في ظاهرها وكيف استخدمت في كتاب الله عز وجل كلمة الجاء. وكلمة جاء عبارة عن كلمتين ليست كلمة واحدة في لغة العرب لكن جاءنا في كتاب الله سبحانه وتعالى كلمة ثالثة في سورة مريم ايضا فأجاءها المخاط كلمة فاجاء ليست هي كلمة جاء ما غير جاء كذلك أيضا ليست هي أم جاء بل هي كلمة ثالثة عندما تبحث في كتب اللغة لم تجد كلمة بهذا الـ الـ الـ الوزن وبهذه الـ الـ الأحرف كلمة أجاء ليس هناك شيء في كتب اللغة في لغة العرب ليس عندنا شيء يعرف بأنه أو كلمة تدل على معنى محدد معين هي عبارة عن أجاء فأجاء هالمخاط هذا لا يوجد فكيف جاء في كتاب الله عز وجل وما المرض منها وكيف تسرها السلف رضوان الله عليهم أجمعين انتبه إلى هذا فيما سيأتيك من الكلام نعم ضيان ذلك أن أصل أجاء هو جاء ولو وردت الكلمة هكذا جاء، لكان المعنى أن المخاض جاءها، وهذا ليس إلا جزء من المعنى فقط. فلما دخلت عليها همزة التعذية، فلما دخلت عليها أضافت لها معنى آخر غير المجيء، وهو ان أن المخاض لما جاءها جاء بها إلى جدع النخلة، كالفرق بين نجاء والجا وذهب وأذهب، نام وأنام، سمع وأسمع، وغيرها كثير. وهذا المجيء لم يكن على سبيل الاختيار وإنما على سبيل ال... على سبيل الاضرار كما دل عليه السياق على سبيل الاضطرار واضرار. نعم. وإنما على سبيل الاضطرار كما دل عليه السياق والمراد أن المخاض لما جاءها الجاءها إلى جذر النخلة ولذا جاء تفسير التلف لي أي الجاءها وهذا من عظيم اضراقهم معان القرآن الكريم. نعم بارك الله فيك حسبك واضح هذا الكلام الآن كلمة أجاء سأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. هذه الكلمة كما ذكرت لك ليست هي جاء وليست هي الجاء وإنما هي كلمة دلت على معنى جاء ودلت على معنى الجاء. عندما تنظر بدءاً في كتب التفسير بالمأثور، فسيفسر لك ابن عباس وكذلك بقية السلف رضوان الله عليهم أجمعين هذه الآية أجاءها بالجاء الجاء. فعندما تنظر في كتب اللغة لا تجد أبداً أن أجاء أو جاء ممكن أن ترد في لغة العرب بمعنى ألجأ فجاء غير ألجأ فكيف حصل لهؤلاء رحمهم الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أئمة أهل التفسير كيف فسروا أجاء بألجأ من أين جاءوا بهذا المعنى من أين جاءوا بهذا التفسير وهذا يشكل حقيقة إذا أردت أن تفهم التفسير على هذا النحو بد أن تجد رابطا بين الكلمة وبين التفسير التي فسر بها بين التفسير الذي فسر فسرت به هذه الكلمة لا بد أن يكون هناك رابط أما أن تكون الكلمة أجاء وتفسر بألجأ هذا لا رابط بينهما مطلقا ولكن الرابط جاء في قوله سبحانه وتعالى فأجاءها المخاط أجاء عبارة عن جاء دخلت عليها هنزة التعبية أجاء فما تقول ذهب وأذهب ذهب وأذهب ما الفرق بين ذهب وأذهب ذهب بنفسه وأذهب هو أذهب غيره أليس كذلك؟ لا. عندما تقول سمع وأسمع ما الفرق بينهما؟ سمع بنفسه سمع بنفسه وأسمع غيره يعني أسمع غيره عندما تقول نام وأنام ما الفرق بينهما؟ لا. نام لا. هو نام أنام أنام غيره كذلك بالنسبة لجاء وأجاء لما دخلت هنزل التعبية هنا دلت على أن المجيء هنا ليس من ليس من فاعل الفعل جاء في أصله وإنما هناك ما ألجأه إلى إلى المجيء هناك ما ألجأه إلى المجيء فالآن عندنا فأجاءها المخاب فأجأها المخاض أجأها المخاض الآن أصل الكلمة بدون التعديه فجاءها فجاءها المخاب فجاءها المخاب هذا المخاب لما جاء إلى مريم عليه السلام ماذا فعل بها لا أرجعها أرجعها إلى جدع النخلة لما جاءها المخاط هل هو فقط جاءها وانتهى الأمر لا وإنما جاءها فالجاءها إلى جذع النخلة فالآية لو كانت في أصلها فجاءها المخاط إلى جذع النخلة لما كان هناك دلالة على الإلجاء إلى الجذع بينما هذا قد عليه عليه السياق دلالة ظاهرة أن هذا المخاط هو الذي جعلها تضطر إلى إلى جدع النخلة تريد ان تتمسك بشيء من, من المرأة الحامل الضعيفة الكثيرة التي هي في مثل هذا الموطن والضعف الشديد تحتاج أن تتمسك بشيء أن تتشبك بشيء تريد, ما. تريد أي شيء تستعين به على هذه الحالة التي هي فيها فأجاءها المخاض جاءها المخاض ثم ألجأها المخاض الى, إلى جذع النخلة ففسر ثلث كلمة أجاء بالإلجاء من هذه الجهة فاصل قصير أيها الأحبة ثم نعود للكلام عن هذه الآية بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليم كثير إلى يوم الدين مرحبا بكم أيها الأحبة مرة أخرى في روضة من رياض الجنة كنا نتكلم عن قوله سبحانه وتعالى فأجاءها المخابو إلى جذع النخلة وأن هذه الكلمة إنما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى دلت على معنيين، دلت على المجيء ودلت على الإل دلت على المجيء ودلت على الإل Jihad. أما دلالتها على المجيء في لأنها في أصلها جاء دخلت عليها همزة التعبيه وهذا ظاهر. وهذا المعنى يدركه كثير من الناس، ولكن المعنى الذي يدركه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهم من السلف، وإما أهل التفسير يدركون مع ذلك معنى آخر هو الذي ذكروه ولن يذكروا معنى المجيء لأنه ظاهر وبين فلا إلى ذكره. فعندما تنظر في كلامهم لا يقولون لك فاجاها المخاط اي جاءها المخاط هذا ظاهر بين لا حاجه الى بيان وانما يقولون لك فألجأها المخاط فيذكرون لك المعنى الذي يحتاج الى بيان اما البين فلا حاجة الى ذكره فقالوا الجاءها لان السياق مع كلمه جاء ومع همزه التعديه فعندنا ثلاثة امور الآن عندنا كلمه جاء وعندنا همزه التعديه التي دخلت على جاء وعندنا السياق الذي يدل على الاضطراب الذي يدل على الاضطرار هذه الأمور الثلاثة دلت على معنى الإلجاء هذه الأمور الثلاثة دلت على معنى الإلجاء فعندئذ قيل في تفسير قوله سبحانه وتعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة أي جاءها المخاض فألجأها اضطرارا إلى جذع هذه النخلة نعم وهذا مثل يبين لك عظيم فقههم رحمهم الله في تأويلهم لكلام الله سبحانه وتعالى. تعالى فلا تظن أن كلمة أجاء لها معنى في اللغة تدل على الالجاء. لا هذا لم يأتي أصلا في اللغة ولكن الذي جاء هذه الأمور التي ذكرت لك ودلتهم على المعنى الذي ذكروه في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى نعم واضح الكلام واضح وح. ننتقل إذن إلى المثال الثالث الرابع. الرابع. المثال الرابع قوله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا لننظر اولا في تفسير بعض السلف عن ابن عباس رضي الله عنه قال تغريهم إغراءا وعن قتاده قال تزعجهم إذعاجا في معصية الله وعندما نرجع إلى لسان العرب في مادة أززا نجد أنها تطلق على أمور منها الاختلاط أيضا الامتلاء تقول العرب أزى المجلس إذا انتلأ وغف بالناس وأيضا تطلق على الاضطراب والحركة الشديدة كأزيز الماء المغلي في القدر وهذه المعاني كلها مناسبة للسياق وبتأملها يتجلى سر اختيار هذه الكلمة فالشياطين أولا تختلط بالكافيين والفاسقين وتعايشهم في كل أمورهم ثانيا ثم, تمتلئ قلوب ثم تملأ قلوبهم بشبهاتهم وشهواتهم حتى لا يكون فيها محل لغيرهم ثالثا ثم تحركهم حركة شديدة إلى المعاصي وتهيجهم وتدفعهم إليها دفعا بل وتقويهم وتعينهم عليها والعياذ بالله نعم هذا مثال قد تكلمنا عنه سابقا وبيّنت لكم ما يتعلق بكلمة الأب في كتاب الله سبحانه وتعالى وانظر إلى كلمة العمة في تفسير هذه الآية في أنها تغريهم اغراء تزعجهم ازعاجا إلى معصية الله سبحانه وتعالى ثم إلى هذه الكلمة في في لغه العرب سيتبين لك هذه المعاني التي ذكروها رحمهم الله في تفسيرهم لكلام الله نعم المثال الخامس المثال الخامس قوله تعالى متكئين على رفرخ خضر وعبقري خسام فعن علي بن أبي, طالب بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم أنهم قالوا هي فضول, المج... هي فضول المحابس هي فضول المحابس فضول بمعنى إيش؟ ما يفضل من أطرافها ما يكون على الأطراف هي ما. فضول المحابس والمحابس المقصود بها الحصر ما. اللي هي البصد أي الحصر والفرش والبسط وقال سعيد بن جبير الرفرف رياض الجنة خضر مخببة ويروى ذلك عن المعباس رضي الله عنه وهناك أقوال أخرى في المعنى المراد في المعنى المراد بالرفرف في الآية الكريمة هذه لأغين ما أخذ الأقوال السادقة وأن معناها متقارب ثم أيها أقرب إلى مراد الله عز وجل قال في اللسان الرفرف كسو أي ذيل الخباء ونحوه وجوانب الدرع وما تدل منها الواحدة رفرفة، وهو أيضا خرقة تخاط في أسفل السرادق، في أسفل السرادق والفصبات ونحوه. وقال والرفرف الشجر الناعم المسترسل. وأيضا هناك أقوال أخرى في كتب اللغة لا وطيل بذكرها ولكن بالتأمل فيما سبق ندرك أن الرفرف يطلق على ما كان طرفا أو فضلة في شيء كالمسترسل من الخيام والبسط والأشجار أو ساحات وحدائق القصور والمنازل أو حركة أطراف جناح الطائر ومنه في هذا العطر رفرف, رفرف السيارة ونحو ذلك نخلص من هذا أن المقصود برفرف رفرف الخضر ما يلي. ساحات وأثنية قصور أهل الجنة فهي ترف وتهتز خبرة ونظرة حتى أن أهل الجنة يتكئون على ما من أشجارها ثانيا أطراف البسط والفرش المنثورة في بساتين ومجالس أهل الجنة ثالثا قصرة أهل الجنة لأن الرفرة أسرة أهل الجنة لأن الرفرة تطلق أيضا على المسارش التي تضع فوق الأسرة ويكون لها ما يتذلى من على جوانبها إذا تبين هذا فقارن ذلك بما تقدم في نفس السورة في قوله تعالى متكئين على فروش بطائنها من استدرق وجنة جنة ندان والله أعلم أحسنت يا بارك الله رفيت نعم هذه أيضا قد سبق الكلام عنها بشيء من الاختصار والآن قد استمعت إلى كلام السلف رحمهم الله في تفسير كلمة رفرخ وتنوع العبارة منهم وإن كان هذا كله من أوله إلى آخره هو دائر على معنى كلمة رفرف في لغة العرب فرفرف في لغة العرب تدل على شيء من التدلي شيء من الطرف فهذا المعنى جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ليبين لك بظهور أن هذه الارائك التي يتكئ عليها أهل الجلة ليست هي ارائك يعني فقط خاصة بالقصور ونحو ذلك لا وإنما هي آرائك مع أنها على هذا الوصف العظيم إن أنها هذه عبارة عما يكون في أطراف الجنان في أطراف القصور فالالال المرض في تلك الجنان العظيم المسلم إذا دخل تلك الجنات فإنه كيف يكون أحد له قصر عظيم كبير يعني مساحته شاسعة جدا ولك أن تتخيل تتخيل أيها المبارك لك أن تتخيل أن الله عز وجل أعطى أبنى أهل الجنة منزله من مثل هذه الدنيا من مثل هذه القرى الأرضية من أولها إلى آخرها عشر مرات كما في الصحيحين من حديث المسعود وغيره ان الله عز وجل قال لأبنى أهل الجنة منزله قال لك الدنيا ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها عشر مرات هذا أبنى أهل الجنة منزله له مثل الدنيا عشر مرات وكذلك لهم من مساحة هذه الكرة الأرضية من أولها إلى آخرها عشر مرات لأن الله وأده يعطيه من هذه الدنيا عشر مرات فله من حجم المساحة نقدار المساحة في تلك الجنان أيضا نقدار هذه الكرة الدنيا هذه الكرة الأرضية التي تسمى بالحياة الدنيا له نقدارها عشر مرات. عشر مرات أيها المؤمن إذا أراد هذا التقي هذا الصالح الذي دخل هذه الدنيا وهذا أدنى أهل الجنة منزله يعني أخرجه الله عز وجل بالتوحيد ليس فيه كبير تقوى ولا صلاح ولا هداية ولا دعوة ولا خير وإذنما هو دخل دهرا طويلا جدا مئات السنوات بل هي آلاف السنوات في نار جهنم ثم خرج بعد ذلك لبقية توحيد باقية في قلبه لهذا التوحيد الذي في قلبه أخرجه الله عز وجل به من النار فأعطاه هذه المنزلة العظيمة من الجنة ضعف هذه الدنيا عشر مرات إذا كان الأمر كذلك فتصور قصرا في تلك الأرض الشاسعة هذا القصر له رفارف هذا القصر له رفارف واسع جدا هذه الرفارف هي عبارة تارة عن حدائق تارة بساتين تارة أشجار عظيمة متدلة مسترسلة ناعمة فتتكي أنت ومن معك في تلك الجنان عليها متكئين على رفرف من الرفرف أيضا هذه الأشجار المتدلية شجر عظيم في جنات النعيم تتدلى فتجلس عليها أنت وأصحابك وأحبابك في تلك الجنان العظيمة هذا شيء من هذا النعيم الذي دلت عليه هذه الآية العظيمة في قوله سبحانه وتعالى متكئين على رفرف خبر أي هذه الرفارف ما لونها خبر وعبقري حسان. العبقري هو الذي بلغ أحسن ما يكون من جهة جماله من جهة حاله فما يطلق في بغة العرب على شيء أنه عبقري إلا إذا فاق غيره الشيء الذي يفوق غيره سواء كان في جماله سواء كان في قوته سواء كان في ذكائه سواء كان مثل السيف في شدته سواء كان في عطائه ونحو ذلك يقال عنه عبقري أي أنه فاق غيره فكل ما فاق غيره في لغة العرب يقال عنه عبقري أو أتى بشيء يتعجب منه أهل الزمان فيقال عنه عبقري لأنه أتى بشيء لا يستطع من مثل أمثاله وأقرانه من الناس فهذه الأرائك نصفتها أنها عبقري إنها بلغت مبلغا لا يشابه ما تعلمون وما تدركون من هذه الأرائك التي بين أيديكم بين هي أرائك فاقت غيرها في حسنها وجمالها في راحتها في أمورها في كل شؤونها من أولها إلى آخرها ولذا قال الله سبحانه وتعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسام هذا معنى من معاني هذه الآية العظيمة بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية يتعلق بمعرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات أرجو أن يكون الكلام فيما يتعلق بإدراك المعنى اللغوي للكلمة أرجو أن يكون واضحا وهي مرحلة وخطوة لا بد منها درجة في سلم لا بد أن لا نصعد إلى الدرجة التي تليها إلا وقد فقهنا وفهمنا وأدركنا هذه المرحلة إدراكا جيداً لا أقول إدراكاً كاملا ولكن إدراكاً جيدا يكون معه شيء من الفهم نستطيع أن نبني عليه المرحلة الثانية بإذن الله جل وعلا. نعم نعلق تقرأ عبد المرحلة الثانية معرفة دلاله حروف المعاني التي تربط بين الكلمات هذا الأمر من الأهمية بمكان. ذلك أن كلمات القرآن العظيم إن فهم معناها ودلالتها بقي معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بينها ومعرفة دلالة هذه الحروف له سر عجيب في فهم معاني القرآن فهما دقيقا واسعا يتبين معه سر بديع عظمة كتاب الله عز وجل وسيجد من تذوق دلالة هذه الحروف الفرق الشاسعة بين فهمه لآيات الكتاب قبل وبعد، وسيقع في قلبه من توقير وتعظيم كتاب الله ما لم يخطر له على بال وأكبر من هذا أن الخطأ في تحديد المعنى المراد للحرف في هذا السياق المعين قد يقلب المعنى المراد التن... المعين معين في هذا السياق المعين قد يقلب المعنى المراد تماماً أو يضعفه أو يخل ببلاغة وفصاحة هذا الكتاب المعجز وقد تقدم الكلام أن الحروف في لغة العربية تنقسم إلى قسمين: حروف مداني وحروف معاني. وأن حروف المعاني هي الحروف التي تدل على معنى في غيرها، وتأتي رابطة بين الكلمات، وتأتي رابطة بين الكلمات لسعتي دلالة معينة يقصدها المتحدث، وتسمى أيضا حروف الربط مثل مثل دلالة حرف الباء على الاستعانة في كلمة بسم الله، ودلالة حرف اللام على التعليل مع الاختصار في قوله تعالى يريدون ليطفئوا. ودلالة حرف على على الضفية مع الاستعلاء في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها وسيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله ومع كثرة المؤلفات القديمة والحديثة في حروف المعاني إلا أنني سأختار مرجعا واحدا فقط تفسيرا وتسهلا وهو معجم حروف وهو معجم حروف المعاني في القرآن الكريم لأن المقصود هنا الوصول لأن المقصود هنا الوصول نوصول إلى المعرفة الأولية لمعاني هذه الحروف لا التحقيق والتدقيق لا التحقيق والتدقيق في, الم... في المضايق ولتوضيح ذلك فإن معرفة بلالة حروف المعاني على ثلاث درجات نعم لا التحقيق ولا التدقيق في المضايق المراد هنا هو أن ندرك المعنى على الأقل بشكل كاف وافي يعني لا نريد الآن أن ندخل في المضائق التي اختلف فيها أهل التفسير اختلافا بينا هناك من المسائل ما جاء عن الأئمة رحمه الله من أئمة أهل اللغة من أن أهل التفسير ما اختلفوا هم وهم أكابر أهل العلم مختلف في تحديد المراد لا نريد هذا هذه مرتبة يعني قادمة نستعين الله عز وجل عليها فيما نستقبل إن شاء الله بعد مدد من الزمان الله أعلم بها ولكن المراد هنا أن ندرك المعنى الكلي أن ندرك المعنى العام أن ندرك شيئا لأنه الأسف الشديد أن إدراك معنى حروف المعاني هذا بالنسبة لكثير ليس من عامة أهل العلم طلبة العلم، وإنما حتى من, من خاصة من يتعنى ويتطلب علم التفسير تجد أن معرفته بعلم حروف المعاني على أقل ما يكون تجد أنه أفهم هذا الاستلاح قد لا يفهم المراد منه لا يفهم ماذا يهد من قول القائل حروف المعاني لا يفهم ثم إذا فهم المراد من حروف المعاني فإنه بعد ذلك لا يستطيع أن يتبين ما المعنى الذي جاء من أجله حرف الفاء حرف الباء حرف اللام حرف عن وهكذا من الحروف التي لها معاني في لغة العرب لا يتبين ذلك ابدا فإذا مر بالآية وأراد أن يفسرها فإنه عندئذ لا يتفطن إلى أن حرف المعنى هنا له أثر كبير في بيان المعنى الكامل الوافي بهذه الآية التي جاءت في هذا الموطن ولذا تجد انه يتساهل كثيرا في هذا, الم... في هذا الأمر في هذه المسألة يتساهل كثيرا لا, يح... لا, ي... لا يتعنى ان يقف قليلا لا ي... يعني يبحث عن معنى هذا الحرف من اجل ان يدرك ماذا يعطي من قوة المعنى ماذا يعطي من قوة الدلالة ماذا يعطي من قوة الأمر ماذا يعطي من قوة النهي لا وإنما يمر عليه سريع هذا لا ينبغي ابدا وسيأتيك في الامثله ما يوضح لك الفرق الكبير بين ادراكك لمعاني هذه الحروف وبين ضعف الإدراك لمعاني هذه الحروف التي لها أثر كبير في فهم كتاب الله عز وجل بل إنها أيها المؤمن أيها المبارك بل إنها عندما تتأمل فيها تجد انها قد ملأت كتاب الله عز وجل حروف المعاني عندما تقرأ من سورة الفاتحه من أولها بل من أول جملة في كتاب الله عز وجل وهي بسم الله الرحمن الرحيم الباء يعني أصل استفتاح هذا الكتاب بدأ بحرف الباء الذي هو حرف معنى ثم تقرأ تقرأ إلى أن تصل إلى سورة الناس تقرأ في سورة الناس فإذا عندك من حروف المعاني ما تحتاج أن تقف عنده وأن تتأمله يعني خذ مثلا في آخر سورة الناس من الجنة والناس هذه اللي المن ماذا لها من الدلالة لها دلالة أنت الآن طالب علم الكلام مع طلاب العلم ليس مع عامة الناس يجب أن تتفقها في ماذا تعطيك هذه الأيه من الدلالة هذا الحرف من ماذا له من الدلالة في هذا الموطن ماذا يعطيك من المعنى ما معنى قوله سبحانه وتعالى من الجنة والناس لو تأملت هذا الحرف وفطحت معنى سيتبين لك معنى هو بالفعل غير المعنى الذي كان في خاطرك قبل ذلك يعني وليس هو المعنى الجزء الذي كان في دينك وإنما هو معنى أوسع وأشبع وأكبر من المعنى الذي كان يتبادر بدءا إلى ذهنك الكلام عن الحروف كلام طويل جدا ولكن سنبدأ بإذن الله عز وجل في ضرب الأمثلة التي توضح لك المراد توضح لك المراد فيما يتعلق بهذه الحروف ثم بعد ذلك سنعرض لك بإذن الله جدولا سريعا في المعاني الكلية لهذه الحروف ونحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نوضح هذا الأمر على أتمني ما يكون واكرر لك وأعيد عليك أريدك أن, يعني أن تتحمل قليلا في طلب العلم في هذه المسألة هناك حاجة أن تبذل من نفسك أن تبذل من جهدك من ذهنك من فكرك من ذكائك في فهم هذه الأمور لأنها لها أثر كبير في فهم كتاب الله عز وجل وأنت يا طالب العلم إن لم تبذل من, يعني من جهدك من قوة فكرك من ذكائك في هذه المسائل فباي شيء تبذلها ولأي شيء يعني تجعلها إنما هي في هذه المسائل وفي أمثالها من المسائل الكبار التي لها أثر في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. نعم هذه الدرجات بالنسبة لما يتعلق بحروف المعاني اخترت أن أقتصر على ثلاث درجات وإلا بالإمكان أن تكون أضخم من ذلك لكن لا داعي إلى أكثر من ذلك خشية أن يعني يكثر الإلباس ويصعب المعنى. هي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى هي إدراك المعاني المشهورة لكل حرف. إدراك المعاني المشهورة لكل حرف. كيف ندرك معاني هذه الحروف عن طريق النظر في درجات ثلاث؟ الدرجة الأولى هي إدراك المعاني المشهورة لكل حرف. اقرأ يا عبد السلام. الدرجة الأولى إدراك المعاني المشهورة لكل حرف مثل ألف كتاب الله تعالى لها معنيان مشهوران أهدية أو جنسية ولكل منهما أنواع الفاء لها عدة معاني السببيه الفصيحة العاطفة الجوابية الباء لها عدة معاني أيضا الإلساق التبعيد السببية القسم في أصمع معانيها الضرفية وتأتي للتعليل والاستعلاء والمقايفة وهكذا هذا يكون المطالعات كما يكون لعلنا نقف عند هذا الحد لعلنا نقف عند الحد لأن الكلام عن هذه المعاني المشهورة لكل حرف قد يأخذ منا شيء من الوقت ولعلنا انتيسر بإذن الله جل وعلا أن نرجع ذلك إلى الحلقة القادمة اسال الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا اللهم إن نسألك لأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترزقنا الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل آمين آمين آمين يا رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى